اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوا في السر والنجوى وامتذلوا عوامره في الشدة والرخاء وآمنوا برسالة نبيه المصطفى أمة الإسلام إن لله علينا نعما عظيمة وآلاء جسيمة خلقنا في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ميزنا عن سائل الحيوان بالعقل والإدراك ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا منع علينا بالهداية والإيمان يمننا عليك أن أسلموا قُلْ لَتَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِلَّهُ بل يَمُنُّوا عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ جعلنا من الأمة المستجيبين له المصدقين برسالة أنبيائه ورسله وشرفنا باتباع خاتم الأنبياء والمرسلين شرفنا بالإسلام ورفعنا عن مستوى الحيوان إلى المستوى اللائق بالإنسان إلى المستوى اللائق بالإنسان ونزعنا من مشابهة الحيوان أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا أمة الإسلام إن الله خلق هذا الخلق لحكمة عظيمة وغاية نبيلة بعيدا عن اللهو والعبث والباطل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون خلق الثقلين الجن والإنس لحكمة بينها في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان ليظهر الصادق من الكاذب الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أمده بالحواس وزوده بالفطرة والعقل ليتبعرف الخير من الشر وهده النجدين ومكنه من سلوك طريق الفلاح والهدى أو الشقاء والضلال ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ولم يهمل الله هذا الإنسان لم يهمله ولم يكله إلى رأيه والشيطان بل أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحرموا الحق من الباطل والرشد من الفساد والهدى من الضلال ولألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وتواكبت وتوالت مواكب الدعو الأنبياء كلنا كلهم يدعونا إلى توحيد الله وإخلاص الدين له ويحذي وشرك به وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نحيي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة بشريعة خاصة حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة العامة الشاملة للثقلين الجن والإنس وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا جعل الله شريعته شريعه كامله شريعه عامه شريعه شامله لكل ميادين الحياه الفرديه والجموعيه الفرديه والجموعيه جعل عامه لذا كله تولد وتزعتم الانسان بالروح والعقل وتم يجعل الفرد والعقلية والجسدية صالحة لجميع الأزمان مما جعلها صالحة لجميع جميع المجتمعات في كل الأزمان والأمكنة أيها المسلم إن أول أبواب هذا الدين هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر والبعد بعد الموت ولهذه العقيدة خصائصها فمن خصائصها أنها مبنية على تحيد الله في ربوبيته وولوهيته وأسمائه وصفاته فالله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفاً أحد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله هو السميع البصير المعي المميت الرزاق العليم المعي ذو المذل ذو الجبروت والملكوت وواحد في ألوهيته فيجب أن تصرف جميع أنواع العبادة من الدعاء والاستغاذة والالتجاء والاضطرار إلى رب العالمين فهو الملك لذلك كله وهو له الأسماء الحسنى والصفات العليا اللائقة بجلاله ليس كمذله شيء وهو السميع البصير نثبتها كما رداء الكتاب والسنة ونثبت حقيقتها على ما يليق بجلال الله وعظمته أيها المسلمون ومن خصائص هذه العقيدة من أن تفاصيلها تخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في معصومة من الخطأ بعيدة عن الشبهات والشبهات بعيدة عن الشبهات والشبهات يجب قبولها كلها ولا تعارض لا رأي ولا هواء لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به من خصائصها الوضوح والبيان والظهور فقضايا, هس... فقضايا الأساسية واضحة كل الوضوح لمن تدبر ليس فيها تعقيد ولا ضموض ولا فلسفة بل أدلتها واضحة من الكتاب والسنة واضحة المعاني بينة الألفاظ ومن خصائصها أنها تتفق مع الفطة المستقيمة والعقل السليم فليس فيها ما يتنافى مع الفطرة المستقيمة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبجيل لخلق الله وليس في النقل الصحيح ما يختلف مع النقل مع عقل الصحيح أو يحيله فقد دعا القرآن العقل إلى التدبر والتفكر في آيات الله وعظه وعظه بشأنه ومن خصائصها أنها عقيدة الوحدة والألبة والجماعة تربط بين أتباعها برابطة دين بعيد عن الجنب عن لون واللغة والإقليم إنما المنخوة فما اجتمع المسلمون وعظم شأنهم إلا لما كانت العقيدة قوية في نفسهم وما تفرقوا وما ضعفوا إلا لما ضعفت ما بهذه العقيدة السليمة أمة الإسلام وإن الإسلام لم يقتصد على العقيدة وحدها ولا على الجانب النظري فحسب بل أضافي العقيدة أحكاما عملية ووضع منهجا للمسلم ليشمل العبادات ليشمل العبادات والمعاملات والمعاملات والأسرة والجنا والجنايات والجنايات والأخلاق والسلوك والاجتماع فمن الأحكام العملية العبادات التي تقوى التي تنظم علاقة العبد بربه وهذه العبادات ما بين فرائض يجب أداؤها عند استكمال شوطها وما بين نوافل العبد مخير فيها لكن الشارع حتى عليها لجبر النقص وتكميل الخلل فمن أدى الفرائض همها متقين ومن أدى الفرائض مع النوافل كان منها أبرار المقربين ونال محبة الله ومعيته الخاصة ونال محبة الله ونال محبة الله ومعيته الخاصة ولهذه العبادات خصائصها فمن خصائصها أنها توقيفة أنها توقيفية يعلم تفاصيلها من كتاب الله ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم من حيث الجنس والقدر والكيفية والوقت هكذا العبادات حتى الشارع ولا تعلم أحكام الشرعية منه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به فقال صلوا كما رأيتمون وقال لتأخذوا عني مناسككم فمن أضف من أتى بعبادة غير مشروعة فقد ابتدع في دين الله يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث في دين هذا ما ليس منه فهو رد ومن خصائص العبادة أنها السبيب أوحد للتقريب العبد بربه فلا صلة له بدونها ومن خصائصها عموم على المكلفين ذكرا وإناثا أغنياء وفقراء عكام ومحكومين بلا توفر للسباب والشرور ومن خصائصها الاستمار والدوام فالعبد مطبطالب بعباد ربه ما أقوله معه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فلا تسقط عن هذه العبادة مهما بلغ من علم أو تجرد أو زود فمن ادعى أن هناك سمه روحية أو نرجة عقلية أو تزكية بلغ بها درجة تسقط عن الواجبات الشرعية فقد أخطأ وظل سواء السبيل ولو كان ذا حقا لكان أولى الناس به محمد صلى الله عليه وسلم وهو القائل لما قيل عن قيام الليل وتبطرت قدماه قال ألا أرضى أن أكون عبدا شكورا وقد وصفه الله بالعبودية في أعلى المقامات سبحانا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأصحابه الكرام حيصنا كل, كل حرص على الطاعة والمجهاد في سبيل الله ومن خصائصها أنها مبنية على اتصال المباشر بالله فلا واسط بينك وبين الله في دعائه ورجائه فإنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلى نيتك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أدعوا ربكم تبرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعو خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ومن خصائص العبادة أن تنوعها ما بين عبادة بدنية وما بين عبادة مالية وما بين ما جمع بينهما كل ذلك تيسير للمسلم لأدائها وتكثير المصادر الحسنات وربع الدرجات ومن خصائصها ومن خصائصها ومن خصائصها أنها شائر ظاهرة معلنة يجب إعلانها فالصلوات الخمس يؤذن لها وتقام الجماعة والجماعة في المساجد والزكاة ظاهرة والصوم معروف والحج بمشاعره وأوقاته الخاصة أيها المسلم ومن خصائصها ومن ربع الحرج ربع الحرج وأنها شريعة بقدر ميسور الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومن خصائصها أنها ليست تقوصا فارغة بل لها آثار إيجابية في إصلاح الفرد والجماعة إصلاح الفرد والجماعة إصلاح الأقوال والأخلاق والأعمال تناعن الفحشاء والمنكر وتشعر عبد بالسكينة والطمانينة وراحة النفس وعرحنا يا بلال بالصلاة ومما نظمه الإسلام نظام المعاملات في عقود الناس ومبايعاتهم فقد جاء بحكم عام يبين في الحلال والحرام ووضع قواعد وضوابط للنظر في العقود ما بين الناس فما كان ضارا منعه وما كان نافعا شرعه وأذن فيه وأخبر جل واخبرنا أن الأصل في الأشياء الحل إلا ما دل الدليل تحريمه هو الذي خلق لكم ما في الجمعه وأذن لنا بالانتفاع بالطيبات يا ايها الناس كلوا من طيبات ما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين واخبر أن الاصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه واحل الله البيع وجاءت النصوص حرم الربا وجاءت النصوص بالمحافظه وجاءت النصوص وجاءت النصوص بالمحافظه المال واكتسابهم الطرق الشرعيه فان يطي المسلم أن يكتسبه من طريق الحلال من بيع والشراء وتجارة وصناعة وغير وعمل باليد سئل صلى الله عليه وسلم أي كسب أفضل قال عمر جل بيده ثم كل بيع مبرور ونهى عن الإسراف ولا تسرفوا إنه لا يحب مسرفين ونهى عن التبذير ولا تبذير تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا وعذب أرشد المسلم إلى ومنع المسلم من أن يعطي المال لمن لا يسعي تصرف فيه ولد السفاء أمواتكم لجعل القيام جعل الله قياما وارزقهم فيها واكسهم وكون قولا معروفا وأرشد إلى كتابة العقول خوفا من النسيان يا أيها الذين آمنوا إذا أدعوا أنتم دين النجم إلى أجل مسمى فاكتبوه وللمعاملات بالإسلام خصائص فمن خصائصها ان المال الذي يجي الإنسان وملكه الله إياه واستخلفه فيه فإن المسلم تتصروا في هذا المال من حيث التملك والإنفاق والتنمية بما يوافق شرع الله ومن خصائصه أن الله جعل الناس متفاوتين في أرزاقهم لحكمة والله فضل بعضكم على بعض وهذا ما جاجع إلى اختلاف مواهبهم وقدراتهم وجهدهم بتحصيل المال وتنميته ومن خصائص المعاملات أنها مبنية مبنية على مبنية على دفع الضرر من في الضرر والغرض والجهالة وتحريم الربا وأكل أموال الناس بالباطل ومن خصائصها الناس بغت بأسبس الأخلاقية من البيان والصدق والرحمة واللين يقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيال ما نفرقا فإن صدقا وبينا أولك له في بيعه وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ويقول رحمه الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قتضى ومن, ومن خصائصها التوازن بين حاجة الفرد والمجتمع فلا يطقى بعض على بعض ومما نظمه الإسلام الأسرة في الإسلام فقد سعى الإسلام إلى إقامة مجتمع طاهر النزيه عفيف يقوم على ارتباط الرجل بالمرأة بالزواج الشرعي وبيّن علامات هذه الأسرة بيانا واضحا خوفا على استيم التفكك والانحلال وعلى المجتمع من انهيار والفساد وجعل لهذه الأسرة نظاما خاصا بعيدا عن الانظمه البشريه فان الله من خاصا بعيدا عن الانظمه الوضعيه وعن الديانات المحرفه فمن خصائص هذه الاسره أن الله جل وعلا جعلهم ابنيا على النكاح الشرعي بضوابطه الشرعية فعلى هذا فالإسلام لا يعترف بأي علاقة صحية قائمة على غير الشرعي كالزنا والشذوذ والتبني فيجعل ذلك منافيا للديانة السموية ومناقل الفطرة والقيم والأخلاق ومن خصائص ومن خصائص الاسره ومن خصائصها انها لحفظ النوع البشري وتفير النسل وارواء الغريزة بالطريقه المشروعه ولهذا حتى على اكرام النسل تزوج والودود تزوجوا والولود فاني مكاثر بكم يوم القيامه وذلك ليخرجين صالح تسعد بالامه في دينها ودنياها ومن خصائص هذا أن الرحمة،, أن الرحمة والمودة واستكن بين الزوجين لا يتم إلا في ظل الأسرة المباركة فغرس المودة بقلوب الأبناء وارتبار أسر بعضها ببعض إنما يتم على الأسرة الشريبة التي قامت على النبادئ الشرعية ومن خصائصها ومن خصائص التوازن التوازن التوائب ومن خصائصها التوازن في الانتهاء التوازن فيها التوازن والتعامل مع الغريزة فلم يدعلك ابتها ولا التبتل ولا اطلاق العنان للشهوات بل احاطها بسياج من الحياة والعفة ووضع نظاما للاستمتاع هذه الغريزة يكفل مسلم العفة والسلامة والنزاحة ومن خصائصها ومن خصائص معه ومن خصائص اسرة أن الله وزع الواجبات بين الزوجين بين الرجل والمرأة فالرجل له القوامة وعليه النفقة والمرأة ورعاية المنزل والتعاون مع زوجها في كل ما يسعد هذه الأسرة وله النمذ الذي عليه النبي المعروف ومما نظمه الإسلام العقوبات والزواجر فإن النفس أمارة بستو ميلة للهواء غير معصومة من المعاصي والآثام وجعل الشريع وسلك الشرع في ذلك التغيب والترهيب للنائب المسلم عن الإجرام والفساد ولكن من عباد الله من لا تنبع في التغيب والترهيب ينتهي في حرومات الله ويتعدى على حدود الله فجاءت العقوبة الشرعية حماة للمجتمع ووقاية له وحفظة لدماء المسلمين وأنوالهم وعقوبه لما وقع بها وكفاه لنقيم الحد فيها واجزا ترى لمن تسو نفسه المباغب وقع بالجريمه ولها خصائص فمن خصائصها انها تشريع من عند الله تفاصيلها من حيث قدرها وتنفيذها من طريق الكتاب والسنه فليس فيها واولى قصور ومن خصائصها ومن من خصائص هذه أنها عقوبة متكاملة على جميع الجرائم سواء من ناحية اعتقالي أو النفس أو المالي أو العرض عقوبة مقدرة على قدر الجرائم ومنها أنها ومن خصائصها أنها ما بين حجي ثابت كالحدود والقصاص لا يكون التبديل والتغيير وما بين تأذيرات تخضع إلى اجتهاد الإمام واجتهاد الشرق وصول الشرعية ومن خصائصها ومن خصائل عدل في تنفيذها وأن تنفيذها ممكن للإمام ايها المسلم وقد اهتم الإسلام بامر المجتمع وتنظيمه فدعا الى مجتمع مترابط اسلامي قوي تحت إمام واحد تحت اماميه تحت امام واحد تحت مظله امام واحد يسوسهم بشريعه انصادعهيم ويسوسهم بشرع الله ويطبقوا في حدود الله فاوجب على المجتمع طاعه الامام في المعروف حظر الخروج عليه لما في الخروج من انحدار بالامن وتشتيت الصف وتفريق الكلمه وتفريق الكلمه وتؤلم به وتفريق وتفريق, وتفريق الكلمه واعمل بوقوفي مع الامام والدفاع عنه بكل من بغى عليه ومن يريد الاسلام بكيد قال صلى الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولوا منكم وبالحديث عليكم السمع والطاعه فيما احبتهم وكرهتم ومن شطكم وكرهكم وآثرة عليكم وأن لا تنازع الأمر أهله وأن لا ودعا إلى النصيحة إلا أن نصيحة بالمعروف والرأي نوله المفيد والمشورة النافعة وتأييد الإمام فيما تبناه من حكم شرعي ورأي صالح أيها المسلمون وإن تهذيب الأخلاق وتقيم السلوك جزء من أجزاء ديننا وإن تثمي مكان الأخلاق من مقاصد محمد صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق وكتاب الله وسنه رسوله حامله من الاخلاق والدعوة إليها وتبيل أخلاق الرذيلة والنهي عنها فما حسنه الشرح الحسن وما نهى عنه هو الخبيل ولهذه المعاملات خصائص لهذه الاخلاق. خصائص في الإسلام فمصدرها الكتاب والسنة ليس الحس والوجدان والعقل ولكنها الكتاب والسنة قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه وقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ثانية من خصائصها أنها وأنها أخلاق ثابتة وأمور راسخة فالصدق والأمانة والعدل والوفاء بالعهود مما يحبه الشرع دائما من دوحت إلى قيام الساعة والكذب والخيانة والغيبة والنميمة والعدوان والفساد أخلاق ذميمة ذمها شرع إلى يوم القيامة أيها المسلمون ومن خصائص ذلك أيضا أن إقامتها ابتغاء رضوان الله جل وعلا ولقد يتم الإسلام بالنظام نظام المجتمع للمسلمين فدعا إلى تنظيم جماعي لتعارف الناس بعضهم ببعض وجعلهم ابنياً الإيمان بالله يقول الله تعالى إن مال من أخوة وجعلهم ابنياً التراحم والتراعم والتعاهم بين المسلمين مثل المهم بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تدعى له وسالجسد بالحمى والسارة وبنهوا على التعارف المسلمين وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على المعدوان وليعرف المسلم حقوق حقوق إخوانه المسلمين والتعارف الشعوب والقبائل للتعارف لا للتفاخر والتناكر أيها المسلمون هذا ديننا دين الإسلام ديننا دين الإسلام الذي عالج جميع مشاكل الحياة ولم يبقى شرم بشرية إلا وضعنا حكامة بحقه وبيانة لانه دين لانه دين ودنيا وعقيده وعبادة واخلاق وسلوك وسياسه وحكم وحضاره ونظام امه الإسلام ان للاسلام خصائص عامه فمن خصائصه أنه دين وسطيه والاعتدال وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس الوسطية معالمها ومظاهرها تلت عليها نصوص الكتاب والسنة فمن معالم وسطية التوسط بين جفاوا القلوب في باب الانبياء للامان في باب الايمان بانبياء الله ورسله فقد دعت الشريعه الى الايمان بجميع انبياء الله ورسله قولوا امننا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب واسباغ وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبي من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ومعرفه قد انبي عباده ربهم وتبليغ رساله فنهانا عن الغلو فيهم كما غلا من قبل في وكذا من فرطوا فيهم وقتلوهم واذوك كذبوه ومما علمه وسطيه انها وسط في التحريم والتحريم بين من غلو في التحريم المطلقه حتى حرموا على امور ما حل الله لهم وبين من غلو في الاباحه المطلقه فجاءت الشريعه بشريعه وسطيه عدل أباحة الطيبات وحرمت الخبائث وكل أمن ضار وحدت علاقة الرجل بربه وبنفسه ومجتمع عموما وبمجتمع عموما ها هو في الطلاق ورفأت الحرج والآصار أباحة الطلاق وسطا بين من منعه وبين من أباحهم مطلقا وضعت له أحكامه وشروط وقواعده وضوابط التوبة بين عبده وبين ربه إقلعهم من الخطأ وندوهم وعزهم لا يعود فرق بين من قبلنا ممن تكتب خطيئته وتوبته أو يكون توبة قتل بعضهم بعض وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ولم تأنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذاتكم خير لكم عند بارئكم ومن علامة وسطية الإسلام ومن التوسط في مطالب الروح والجسد والدنيا والآخرة وابتغي فيما آتك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا ودعاه تهذيب النفس بالعباده المشروعه ونهى الترهب والتبسخ الذي يدعو اليه فلا تهليب النفس المهمل لحد الجد من مهملين لحال الجسد وابغى حد انتباع بالطيبات ونهى عن الركونيه البهيمه الماديه التي كان عليها مكذب الانبياء لا يرسله ايها المسلمون ومن خصائهم ومن خومه ومن علامات وسطيه بالإسلام ان وسط في علاقة العقل بالوحي فلم تجعل العقل, فلم تجعل العقل حاكم على الوحي ولا أن العقل مصطل الأكيد الوحيد للمعرفة بل جعل الشرع الوحية المصطل أو التشريع وأنا وقال العقل في التكليف وجعل أداة لفهم كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وانهت وامرت الاقل بالتدبر والتفكر ونهت عن الجناية عليه بالمسكرات والمخدرات والسعي والشعوذة حتى يعيش باوهام ويقدس الضرائح نسال الله العافية ويعيش وراء الاوهام والتخيلات ومن ومنعالم ومن علام ومن معالم وسطيتها بالتجديد والتغيير انها لم ترضى مذهب من منع التجديد والتغيير مطلقا ولا من بالغ في التجديد حتى في الثوابت والمبادئ بل وضعت امورا ثابته لا تغير بالتغير الاحوال والازمان وكن اصل كعبادتك الاقائدي والعبادات واصول الاخلاق وهناك من يشتاد به الذي على حسب القواعد الشرعيه ومن هنا نعلم أن الاسلام لا يقر من دعى التجديد والتبديل في الثوابت والمسلمات لتوافق الظلات الماديه وتواكيم الطرائق كما يزعمون أيها المسلمون ومن خصم معالم خصائص امه ومن, ومن علامة وسطيتها ومن علامة وسطيتها الخيرية المطلطة فيها هذه الأمة خير الأمم وأهدا سبيلا لكمال عقل كمال إيمانها وشمول شريعتها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكية بالله ومن خصائصها العدل المطلق بين المسلم والكافر والقريب والبعيد والصديق والعدل لأن الحق حتى في الحيوان فهي شريعة عد خير لخد وخير كلها ومن معالم وسطيتها نبذ الغلوب والتنطع في الدين وطلب التسير قال صلى الله, قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلوب فإنما أهلك من كان قد وقال أيضا وكان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إذماه وأن تسيروا انه اتباع كتاب الله وسنه رسوله وما عليه صحابته الكرام الراشدون وصحابته الكرام فمن اتبع سير بغير غيره بالاخطاء هذه معالم وسطيتنا بشريعة الإسلام ولا فلا وسطية واعددال بمخشر الله ولا وسطية واعددال بتطويع النصوص لتوافق أخواء الناس ولا اعتدال ولا وسطية لمن طمس معالم الإسلام وأقفى شعائرة لتوافق المظاهر المادية الأربية أيها المسلمون ومن خصائص الإسلام العامة أنه دين رحمة وتسامح ونبذن للشدة والعمب بجميع صوره فالرحمة من محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ضغط أثار هذه الرحمة في أحكام هذه الشريعة وتعالمها وفي العبادات والمعاملات والاخلاق والسلوك في باب العبادات لا يكلف, لا يكلف الله وlinear وسعى وفي باب المعاملات رحيم اللهم را سمعه إذا اتباع سمعه إذا اشتراه goes ahead and ownership الاخلاق والسلوك حث على الرحمة الرراحمون يرحمون الله ويرحمون الرحمن يرحمون من في الأرض يرحموا إلى الخ Capeك 9 يرحمون رحمام إرحمون من في الأرض يرحموني من في السماء ودعا إلى الفقتي والليه وعن الفقها ما شيء لازانه ولا نزعمشه لشانه فدعا إلى رحمة الأبوين ورحمة الصغار والأيتام والأغو الأرامل والعجزة والخدم والعمال ورحمة, ورحمة الجيران والتراهم الزوجين والتراهم بالأرحام ورحمة المعصد والتيسير عليه والرفق بطريق الناس ونهى عن شد العم واللعان والسباب والشتام والتفقف والشحنى والعداوة فرحمة الإسلام رحمة تشمن البر والفاجر والمسلم والكافر وقلب المسلم قلب الرحيم يمتلئ بالمحبة والإخاء وكوالا يجب محل البغض والعداوة هكذا أيها المسلمون ومن رحمة الإسلام أن حرم سذك دماء المعصومين والمسلم خيب غير حق يقول الله جل وعلا ولا تقسم سلطة حظم الله إلا بحق ويقول جل وعلا ومن يقسم مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب عظيم وفي الحديث كل المسلم المسحرام دمه وماله وعرضه وحرم دماء المعصوم الثمانين بغير حق من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وحرم الإرهاب بجميع, وجرم الإرهاب بجميع صوره ودعا إلى مجتمع آمن مطمئن يعيش في ظله الجميع مستمع من يمزل الجميع بعيدين عن تذي الحروب والفتن وأخبر عوام الأعمال في تبع الحروب والفتن فبالعدي يحج بيت الله الحرام وبالحج تعمر المساجد وبالحج ينطلق وب... فبالامن فبالامن يحج بيت الله الحرام وبالامن تعمر المساجد وبالامن يقام العدل وبالامن ينتصر المظلوم من ظالمه ايها المسلمون وجعل رسول الله صلى وجعل وجعل مسلمون وجاءت هذه الشريعه لهذا الامن مقومات فمن مقومات الامن الاخلاص لله و... طاعته وعبادته وعد الله الذين امنوا منكم وعاملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يبغي ولا يمكن ان لهم جنة لهم في الذي ابتضا لهم ولا يبدلنهم من بعد قبل امناء يعبدونني لا يشكون بي شيئا ومن مقوماته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحديث لا تأمرن بالمعروف ولا تنهن على المنكر ولا تأخذن الظالم ولا تعطرن هكطرا او الله ان يضرب قلوب بعضكم بعض ومن من مقوماته شكر النعمه واستعمالها في طاعه الله واذان ربكم لا ان شكرتم لازيدنكم وان كفرتم من عذاب جديد وعدم النعمه يؤدي الى الخيوز الى العذاب وانتزاع ال وضرب الله مثلا قرية كانت آمة مطمئنة يأتي يارس وهرغدا من كل مكان فكبرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون ومن أسباب الأمن الاستقلال السياسي فقد أمر الشرع بطاعة والأمر والالتباة معه وحذر من عصيان وخروج عليه ورغب الإمام في الجين الرعية والعدي بينهم وسياستهم بالحق أيها المسلمون وإن من خصائص الإسلام العامة أنه رسالة عالمية لجميع الخلق ودعوة لجميع الناس في كل أزمان والأعصار تبارك الذي نزل فرقانا على عبده ليكون للعين نذيرا ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول إلى وكان, وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعدت الناس عام وقال لا يسمع بي يهودي وناصراني ثم لا ينبي إلا النار وبعاد الرسل إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله ولمن برسالته ولمن ظاهرها ومن ظاهرها العالمية أو من في العقيدة أنها عاق عالمية وصبت الله بأنه رب العالمين ودعت إلى توحيد الله في ربوبيته وإلهيته وصفاته والإيمان بجميع الرسل والإيمان, ب... والإيمان بوحد رسال اللهية وحد عقيدة وقد دخل في ضمن هذه العقيدة شعوب وأقوام على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم لكنها بالإيمان فكونت أمة واحدة في غاية الرقي بعيدة عن, عن عبادة الأوثنية وعوبة غير الله والظلم والفساد ومن ظهر عالميتها أن كتاب الله تحدى به المكفار هو في كل الأزمان قل ان اجتمع الانسان والجن على ايه بمثله من القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم بعضهيره ومن معاهم ومن, ومن مظاهر عالميتها ان انها انها شريعه عالميه تواكب الحياه وتواكب مجريات وسجات والاحداث وصالح تطبقها لكل بكل زمان ومن عالمها ومن ومن معاهم مظاهر هذه العالمية ان ادات وبينت أن الأصل في الناس جميعا أنه من ذكر وونزاء ولا شعوبية ولا عنصرية ولا قبلية فيها ولا قبل في هذه الشريعة بل دين الحق الواحد اجمعوا القلوب يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لفضي عربي عجمي ولا لعاج من العربي ولا لأسود الأحمر ولا لأحمر الأسود إلا بالتقوى أيها المسلمون ومن مظاهر عالميتها أنه عاش في ظل عدالتها من قالب في دينها لما خضعوا لأحكام الإسلام كما هو من في التاريخ ومن مظاهر عالميتها وصلاح إزق زمان سمودها عبر التاريخ أمام الأحداث الجسام فلم تؤثر حركة الدامة ولا التيارات المعادية ولا الفتن الداخلية ولا الحروب الخارجية فظل الإسلام قويا شامخا تحد حروبا ردة صبر صمد امام حروب الردة وحروب الصقيه والباطنيه والزناجقه وشعائر وشعارات الفلاسفه والشعيه والاستشراق والتنصير وسيظل الإسلام قويا وسيظل الإسلام قويا ان شاء الله امام هذه التحديات والحمل الشرس والتشفير المتعمد لصوره الإسلام وسيظل ثقل القياده البشريه فهو قوه الغد حضرة المستقبل لأنه دي العدل والإنصاف لخلاف ضوء العالمة التي ثقافتها تسلط القوي على الضعيف وتمشي هويته وتأمين مصالحه وسيضل وتحديم مصالحه مما ينذر بالبطالة والفاقة والغلاء الأسعار وغير ذلك من الكوارث أمة الإسلام دين الإسلام جاء لتكريم ذلك الإنسان الذي خلقه الله بيده وأتد له ملائكته ونبن في قبيم الروح وأتد له ملائكته وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا حفظ عقيدته وحياته وعرضه وماله وعقله وحفظ حقوقه مهما كان جنسه أو عرقه مهما كان جنسه أو عرقه ومهما كان غني على العالم وجاهلا حضريا أنبدوا ونهى الاعتداء عليه بأي أنواع الاعتداءات وهذا بخلاف النظر المشرية التي جاءت للمحافظة حق الأغنياء الأقوية والجحب والجحب بالفقراء فقوانينهم حبر على ورق ودعا لا تطبيق لها تكيلوا مسكيالين تجعلوا الإنم القوي المحافظة الاعتراضي والنقض على كل قراءة ليتفقوا مع مصالحهم هؤلاء المستضعفون احتلت بلادهم وشددوا من أراضيهم وهو يمتطى على رؤوسهم مت الى الابرياء وانته على النساء وحصل حساب الامن ودقت بينهم الحقائق الطائفيه والحزبيه ونجس السلاح بينهم حتى قتل بعضهم بعضا واوقي وضعت الدساتير والقوانين لتبرر تلك الجرائم فاين حقوق اللي بتفعل تلك الجرائم مع مسمع ومراه ممن يدعون حقوق الانسان فاين حق الانسان من هذه الجرائم اين حقوق الانسان من هذه الجرائم لا احد يحقق ساكنه ولا يجرم مجرما بل لو احد نادى الحكم بحقي ببلاده وبلاده لجرم وحقوق ولو اتخذ قرار ضد المجرم الحياه والله لا مضط لا اصبح ادراج الرياح ان الاسلام لا يعرف الزي اليوم عواين إنما انما كما يحرم كما يرى يعلم الارهاق ويجرم الارهاق ووتو وخلال بي امنين فإنه أيضا يحرم اختلال البلاد وظلم العباد ويدعو إلى, محا... ويدعو إلى أن القتال لا يلي قتل لا يعالج بالقتل والعوم فلا يعاد العوم والإرهاب لا يعد برهاب إنما يعد إرهاب في الغلوم مهما كان مصدره وقطع أسباب لي تمده وقطع أسباب لي تمده ورفع الظلم عن المصرفين والمسلمين ومعاقبة المجلمين ففرادناه الشعور والجماعات أيها المسلمون أيها المسلمون دين الإسلام جاء بارتباط العقل بالعمل وأن العمل والإيمان جزآن بعض منك الجزآن وأن الإيمان مجعمل وأنه يزيد بزيادته وينقص بنبصانه وأن أدلة الكتاب والسنة ربط الإيمان بالعمل فعلى المسلم يتق الله وينفذ فرائضه ويؤدي واجباته ويأتي حقوق الله وحقوق عباده أيها المسلم الكريم إن أغلى ما تبلك في هذه الحياة إيمانك ودينك كن عزيزا بإسلامك عزيزا بشخصيتك الإسلامية احذر أن تخجل لنظهار دينك في أي مجتمع وفي أي مكان عشت ولا يغرنك ما ترى من حولك لمن عطلوا فرائض الله وانساقوا وراء الفتن والمغريات فنقول هؤلاء أين إيمانكم وخوفكم من الله وأنت تعطل فرائض الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج أين إيمانك وأنت تحمل الله وترتكب الفواحية والمنكرات أين إيمانك وأنت تتعب تلاDB الله أين أنت تعتدي على عباد الله وتعتدي عليهم وتوين كرامتهم وتستحل دماءهم وأموالهم أين إيمانك بالله وأنت تشر الإجرام والبسادة في مجتمعك وطنك أين إيمانك بالله وأنت مطرد أعدائك ينفذون عليك اغرى اللهم مشينة ومخططاتهم ماكرة فتخل بأملك واتدمر ممتلكات بلادك وتصرق الجمال أبرياء أين إيمانك وأنت ترتكب الخطأ لحيانة الله في دينك فتشكه بثوابته وتبعد الناس لانتفاع به وتبعد الناس لانتفاع به وتحطم شعيره ومعالمه هذا من الإيمان أين إيمانك وأن تسعى في فساد شباب أمتك تسعى في فساد شباب أمتك بالأخير من المحطات الفاسدة والقنوات الهابطة الشكل في الدين والعقيدة أين إسلامك وعند تأكل الربا وتعلم أن الله حرمه وتوعد بعض الوعي الشديد نقول يا هؤلاء كل هذه أمور محرمة في شرع الله فلنتق الله في أنفسنا أمة الإسلام إن الله من علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم هاديا وموشر ونذيرا دعا إلى الله جل وعلا واعترف دوت القاصي والداني جبله الله على كل أكبر الأخلاق وأحسن سيرة وأحسن سيرة عرفة التاريخ واشتمائله عمة الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة وإنك لعلى خلق عظيم وكان خلقه القرآن ومن سنة الله أنجأ الأنبياء أعداء هي شياطين انس وجن يستعمل في عداوتهم البتان والكذب والاباطيل والإساءة, والاساءه والاساءه والاساءه هذا دابهم بكل زمان وها هم اعداء الانبياء والرسل في هذا القرن القرن ال21 ارتكبوا اعظم الحماقه في حق محمد صلى الله عليه وسلم فنجروا عنه اسطوره المشنه واقوال الخبيده فجاهد بقوم وبقوم وهبوا لنصة نبيكم صلى الله عليه وسلم واستعملوا كل وسيلة لنشي صوته المشرقة من حياته الكريمة وسيلته العطرة وانشروا سنته واعملوا بها وادعوا الناس إلى العمل وادعوا, وادعوا الناس إلى العمل بها وردوا أكاذب الكاذبين الذين ليس في قلوة الذين انطمثت قلوبهم والذين انطمثت فطرهم ومسيغت عقولهم فليس للأنبياء إلا مدرم في قول, في قول في عقولهم وليس للمحال الحرمات الله منزل ضمائرهم أيها المسلمون إن الله اختار نبيه أصحابا كراما هم أبروا لمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقلها تكلفا هم صفة الله هم فدى الأنبياء لقلوبنا عباس في قوله ثم أوره لكتاب الصلاة من عبادنا قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن ان الله نظر إلى قلوب العباد فرأى قلب محمد خير قلوب العباد فاختاره للنفسه ولرسالته ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحاب محمد أبرل قلوب عقوله فاختارهم لأن يكونوا وزراء لأنبياء يقاتلون على دينه فالواجب محبتهم وموالاتهم وإنما نهى البضائل لأنهم آمنوا به إذ كفر به الناس وصدقوه إذ كذبه الناس وآووه ونصروه وبدلوا كل من المغالب في سبيل قصته فرضي الله عن ما أرضاهم فالواجب عن محبتهم ونصفتهم وسلامة القلب ولتجاههم وسلامة القلب واتجاه لاتجاههم نادي انتزال لقول الله والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخوان يسبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فلا يجوز مواء الرحيم فلا يجوز موالات من بنى دينه على بغض الصحابة وحمى الحقد والبغضاء حتى قدح في عرض النبي وفي أم المؤمنين المبرعات من فوق سبع سماوات وقالت المسلمين إن الله أناط بكم مسؤولية عظيمة أنتم الصدارة والقوة تملكوا زمنهم البداية فإلا في بلادكم فأوصيكم بتقوى الله ومن تحت أيديكم سيسوا بإحسرها مصالحهم ورعوا شؤونهم واسعوا في راحتهم وأمنهم واعلموا أن سبق قوتكم ومحبة رعيتكم إليكم وثباتكم إنما هو تنفيدي بتنفيدي أحكام الشريعة في كل الميادين فاحذروا من يحارب هذه الشريعة ويسعى في صدين عن الدولة أو تغيب الأمة وجعل تابعة لغيرها شعوب الإسلامية الشعورية الشعوب المسلمة انكم تعيشون زمنا تكال وتعد العدو لحربكم ووجهوا سيامهم ضدكم وبوظضوا كل امكانيه اتيم ضد عقيلتكم وحدتكم واجتماع كلمتكم واجتماع اجتماع كلمتكم واشعلن العداوات والبغضاء بينكم فكونوا على حذر من اعدائكم التقوا على بعضكم وتمسكوا بعقيلتكم واحفظوا اوطانكم واحذروا ان تقعوا واحذروا صراعات بينكم وبين حكوماتكم فبياثف الدماء وتدمير الاقتصاد واعلموا وحد وكأدائكم الذين يقع بينكم العداوة وبين مواطنيكم بجهود كاذبة وذراعي واهية ودعوة تخويف الله حقيقة لها واعلموا أن سبقوتكم وعظمتكم يقع بعين أعدائكم اجتماع كلمتكم وتوحيد مواقفكم أمام قضاياكم أيها المسلمون أيها الشعوب العالم الأوروبي والأمريكي طالما نسمع عن حقوق الإنسان والعدل والإنصاف وهذا ما نتمناه ونحن إن نقرر هذه المبادئ ونؤكدها انتثال دين السامي الذي صرفنا الله به نحب أن ننبه على أمور اولا ان الإنسان في العالم الثالث كما هو في غيره لا تقل كرامته وحب ذمه وماله وعرضه ثانية وعرضه وكما ترضون اجداء على بلادكم ولا على أمنكم فكيف ترضون بعد دائل هذه على آخرين وتشريدهم من ديارهم ذانيا نسمى ذلك تصاعدا للكراهية ضد المسلمين وضد خصوصياتهم وعاقيدتهم وهذا وإن كان يخالف القيم البادي تقول بها فهو أيضا لا يحق الاستقار والثبات وإنما حجم المسئلة حجم المشكلة وينجر العداوة والبغضاء أمة الإسلام نتبق على أن الإرهاب جريمة النكرى من أجر الجرائم ولكن مشكلة ليس الإرهاب وحده بل هناك مشكلات الفقر وانتشار البطانة والأمراض ولى نتائج كوارث العالمية فاتقوا الله في أنрезكم وارفعوا الضنو والعدوان عن الآخرين أيها الحجاج حجاج بيت الله الحرام حجاج بيت الله الحرام اشكروا الله على نعمته أن وصل لكم وصول القدوم أن يسترفوا القدوم إلى هذا بلد مبارك لأداء نسيكم لكل أم approaches ف kaufen فالشكر والله على هذه النعمة وكالوة واشكرواเลย على هذه النعمة واشكروا الله على هذه النعمة إن الوصول إلى البيت الحرام كان من أصحب المنال ويتعظ الحجاج فيه لأنواع الظلم والعدوان على أيدي قطاء الطرق مع وعارس الطرق وعدم الخدمات إلى أن جهد الدولة مباركة التي قام بها الملك عبدالعيد غفر الله له فأمن السبل ومهد السبل فأمن الطرق ومهد السبل وسهل الوصول إلى البيت الله الحرام وبدل كل غالي ونفيس في سبيل ذلك فالحمد لله رب العالمين ولقد مضى على هذه السيدة الرشيدة والخطوات المباركة أبناءه البررة سعود وفيصل وخالد وفهد خالي الحرمين ونحن بغاية جهد خرمين عبد الله بن عبد العزيز نرى هذه الجهود شهد بأمت عيننا جهودا عظيمة خدمات متكاملة ومرافق راقية وتسهيلات مريحة ومشاريع إملاقة جعلها الله في ميزان أعمالهم حجاج بيت الله الحرام إن الحج في الاستهل المقاصد العظيمة فمن عظيم مقاصد توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له وإذ بوانا لإفراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ومن مقاصده تعظيم هذا البيت واحترامه فإن الله يقول ذلك ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن مقاصده تطير قلوب الرذائل والحث على التقوى فلا رفت ولا فسوء ولا عقل ولا جدان بالحج وقال والزود فإن خير زي التقوى ومن مقاصده الله جل وعلا ومن مقاصده الاجتماع والتآلف والتشاور على كل ما ينفع لما حجاج بيت الله الحرام هذا يوم يوم من أفضل أيام الله يوم من أفضل أيام الله للدعاء في الشأن عظيم يقول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء لما يوم عرفه وخير ما قلت أنا والنمي قبل يوم عرفه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يوم, يوم, يوم أكثر من يوم أكثر من أن الله فيه عبيده من النار يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم من أكثر من أن يعتقى العبد من النار من هذا اليوم وإنه ليدنو فيبهم لك ويقول ماذا أراد هؤلاء هذا يوم ما رؤية شطان في ولا أحقر ولا أغير مما رؤية في اليوم لما رأى من ساعة رحمة لا وفضله هذا يوم عظيم فأروا الله من أنفسكم خيرا ارفعوا إليكم بالضلاعة أن, أن يرسلها قلوبكم وشأنكم ويجمع كلمتكم وينصوكم على من بغى عليكم أيها المسلمون قفوا بهذا المكان المبارك فإن الوقوف به ركن أساسي من أركاء الحج وانظروا إلى معالمه وحدوده فإن النبي يقول حج عرفه وقف نبيكم في هذا المقام المبارك وصلى وخطب الناس وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا كما سنفع إن شاء الله ثم وقف بعرفة إلى غربة الشمس فانصرعوا منها بعد غروب الشمس لقدام نبيكم صلى الله عليه وسلم وصلوا بمزلفة المغرب والعشاج جمعا وقصرا متى وصلتم إليها ولكم البنة الدفع منها بعد معظم الليل أو صلوا بها الفجر فذلك أفضل ثم أتوا ورمجمت العقبة ثم احرقوا احلقوا أو خصروا فقد حل كل شيء ما حرموا معالكم بالإحرام إلا النساء ثم طوفوا وسعوا بالبيت إن كنتم قارنين أو إن كنتم متفتعين او قارنينهم في الانسوا مع طواف القدوم ومن قدم شاعش الحرج عليه بيتوا بمنا ليالي التشريق ورمجمان بعد الزوال لا طلوع الفجر وكل ذلك متيسر يودعوا البيت الحرام واسألوا الله التوفيق والسداد أيها المسلمون, أيها المسلمون أيها الشعب العراقي المسلم لقد انطلق صوت الحق والهدى يدعوكم إلى التآلف والاجتماع من قلب الرحيم شفيق عليكم حريص على مصالحكم يؤلمه ما يشاهد من سفك الدماء وهذا التدمير والخراب يدعوكم إلى التعاون والاتفاف يدعوكم إلى جمكة من الحق يدعوكم إلى أن تكونوا مفكين في واقعكم حريصين على مصالحكم فاستجيبوا لهذا النداء المبارك الذي نوجه الله أن يكون في ملزان خادم الحرم الشريفين وإن الأمة طلعوا اليوم إلى خادم الحرم الشريفين لحل هذه القضاء المعضلة من مجزر والسودان وما يكاد له وافريقيا بكساو وباكساو وافغانستان وغيره من دول العالم فيا اخواني بالسودان اتقوا الله في انفسكم واحدثوا على بلادكم وتنبهوا لما يراد بكم وجدوا واجتهدوا وتمسكوا بوحدتكم فبذلك خير لكم وصلاح أسأل الله ان يوفق الجميع لما يرضيه إنه على كل شيء قدير ان هذه الدنيا دار مقر وليس دار قرار دار ممر وليس دار قرار أيها المسلمون الموت آتنا على كل أحد ومصير كل حي فقلوا فاستعدوا لهذا الموقف العظيم واعلموا أن لنا بعد الموت ممر وسكن قبر إلى أي أذن الله بقيامنا يوم القيامة ثم أعلموا ايها المسلمون أن هناك موقف بين يدي الله في يوم كامل مقدار خمسين ألف سنة في يوم عظيم هوله شديد كربه الناس عارية أبدانهم حافية أقدامهم شاخصة أفصارهم تذكروا في ذلك اليوم العظيم وأهواله العرق ويلجم بعضهم وبعضهم الوسطي والحقوي وبعضهم إلى كعبي انظروا ميزن الأعمال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون ومن خفت موازينه فأولئك هم خسروا أنفسهم في جهنم خاردون تأملوا الصداط والعبور عليه وتأملوا يوم ينادي المنادي أهل الجنة إن لك من تنعم فلا تبأسوا أبدا وإن لك من فلا تموتوا أبدا وإن لك من شبوا فلا تهرموا أبدا وإن نصحوا فلا أسهموا أبدا يوم ينادي المنادي أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلودهم فلا أسأل الله لي ولكم استداد والثبات إنه على كل شيء قدير اللهم اغفل للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألّي بين قلوبهم وصح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وهديهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور اللهم اغفل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمؤسلمات اللهم اغفل لهم وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكردوا لهم واستعمد خلهم واغصنهم بالماء والثلج والباد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مباركا مرحوما وأجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا أجعل فينا شقي ولا محروما اللهم اجعل دنا مبرورا وسأينا مشكورا وذنبنا مغفورا إنك على كل شيء قدير اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن الكل خير اللهم أمده بالتوفيق والهداية اللهم كن علىه عون ونصير بما أهمه اللهم أجمع بك الأمة وحبه صفاء الخير والتقوى اللهم وفق نائب أبو ألي عده سلطان ابن الكل خير ونائبه الثاني وحكومته لكل خير اللهم وفق جل أمننا لما قاموا به من جهود جبارة ولا الله لنا ولو الشكر مرسول لخاذ الفيصل الأمير لهذه المنطقة وما قام من جهود جبارة وكذلك نوبة والداخلية وما قاموا به من أمنهم العظيمة أسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير وأن يعينه على كل خير وأن يعيد أمثاله أنا وعليكم في صحة وسلامة وعافية ربنا اغفر لنا ولأخوة سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر اشهد أن لا اله الا الله أشهد أن يا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد الرسول الله حيا على الصلاة سرا ہیال بلا ہیال بر